اولائك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسا فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نقطه في قرار مكين إمم خلقنا مضفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إضام فكسون الإضام لحم فكسون الإضام لحم ثم أنشأه خلق آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع قرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بِقَدَرٍ ذَلِكَ إِنَّ فَأْسَكَنَنَّهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرٌ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ مَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ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 ولقد أرسلنا لوحًا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تبتكون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء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 فأوحينا إليه أن اسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وقال التنور فاسلق فيها من كل زرجين اثنين فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليهم قول منهم ولا تخطبني في الذين ظلموا إنهم غرّون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين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 وَيَا أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ لَنَا أُمَّن قَوْمَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 تُنطَرُبُ وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَّاتٌ هَيَّاتٌ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا لَمُوتٌ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون أم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخذنا هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشريين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكيين.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 قد كانت آياتي تتلع عليكم فكونتم على أعقابكم تانكسون مستكبرين به سامرا تهجون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ الرَّسُولَ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرء للجوا في طغيانهم يعمعون ولقد أخذناهم بالعذاب فنستكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا فيه مبلسون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 قالوا أئذى متنا وكُنّا ترابا وعظاما إننا لَمْ بَعْثُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَا أُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كنتم تَعْلَمُونَ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 سيقولون لله قل فأنا تُسْحِرُونَ بل أتيناهم بالحق وإِنَّهُمْ ما اتخذ الله مَاتَ خَضَعَهُنِي وَلَدِيُّ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا اللَّذَّهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ أَللَّهُ مِنَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ قُل إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُعَدُّونَ وَرَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن تُرِيَ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ تَعْبُدُ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ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 كلمة هو طائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت لوازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلفَظُ وُجُوهُهُمْ نَارًا وَهُمْ فِيها كَالِحُونَ أَلَم تَكُن آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِها تكذبون.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 لبثتم في الأرض عبسين قالوا لبثنا يوما أو بعض يومين فسأل العاديين قال إلبثتم إلا قليل لو أنكم كونتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلىنا لا ترجعون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 بسم الله الرحمن الرحيم صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وَلا تأخذكم بِهِمَا رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.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 فجِلدُوهُمْ ثمانين جلدةً ولا تقبلُ لهم شهادة أبداً وَلَهَاكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويبرأ عنها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 الإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا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 عليكم رحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفظت فيه عذاب عظيم إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولو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 تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليأكوا وليصفحوا فلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم